وذكرنا قريبا حديث أبي البرداء لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه قال وكان يقول لا يفعل ذلك إلا مؤمن وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة برهان وقد ذكرنا في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح وقد سبق حديث عبد الله بن عمر في من حافظ عليها أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وأما الصبر فإنه ضياء والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور مح فيه إشراق بغير إحراق قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء كما قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولكن الغالب على شريعته مضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأدقال ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور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 ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياءا فإن معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل والصبر المحمود أنواع منه صبر على طاعة الله عز وجل ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل ومنه صبر على أقدار الله عز وجل والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما لأن الصبر على الأقدار أحيانا يكون صبر قاسري الأقدر إذا نزل يعني لا بد الإنسان إما أن يصبر أو يجزع وإن جزع فلا بد له من الصبر بمعنى أنه ليس باختياره لكن الصبر عن المعاصي اختيار يكون يحتاج لقوة عزمه من النفس وكذلك الصبر على الطاعات يكون بقوة عزمه من النفس أما الصبر على الأقدار فكل الناس لا بد أن يصبر لكن هناك من يصبر اقتسابا ويكون فعل وقع في الصبر الحقيقي وهناك من يصبر قصرا ولا يؤجر الصبر صبران صبر اضطراري وصبر اختياري والاضطراري قد لا يكون للإنسان فيه أجر إذا ما احتسبه نعم صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبيب وميمون بن مهران وغيرهما وقد روي بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعة إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاثمائة درجة وإن الصبر على الطاعة يكتب له به ستمائة درجة وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسعمائة درجة وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير بن الطبري ومن أفضل أنواع الصبر الصيام فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة لأنه صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معاص الله لأن العبد يترك شهواته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال بعض السلف ما جالت أحد من القرآن فقام عنه سالما بل إما أن يربح أو أن يخسر ثم تلا هذه الآية وروا عمر بن شعير عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله وخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا ربي حملته إياي فشر حامل فعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يطف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على من خره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمل وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا ربي حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستغرق وقد يعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر وقال ابن مسعود القرآن شافع مشفع وما وماحل مصدق ماحل بمعنى مجادل مدافع نعم فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار وعنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار قال أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه في فقدفه في النار قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كاب بن عجرة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها وفي رواية خرجها الطبراني الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وفاد نفسه فمعتقها وقال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فتورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع, فترتفع والمعاصي تدس تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب نعم. ودل الحديث على أن كل إنسان هو ساع في هلاك نفسه أو في في فيكاكها فمن سعى في طاعة الله وقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه ومن سعى في معصية الله وقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه قال الله عز وجل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 ألا ذلك هو الخسران المبين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا وفي رواية للبخاري يا بني عبد مناك اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريها أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لأي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب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 من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى وكان من آخر يومه عتيقا من النار وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم فمنهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات أو أربعة كخالد الطحان ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي منهم عمر, منهم عمر بن عتبة وكان بعضهم يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها قال الحسن المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يعمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل وقال ابن آدم إنك تغذو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا قال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من ذق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا قال فوالله ما نسيتها بعد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 لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب ثمن محسن تبارك الله فيك الكتاب الأول في جامع علوم الحكم وصلنا إلى حديث حديث الرابع والعشرين قبل أن نبدأ بالدرس من خلال ما تلقيت من اقتراحاته سبقا ناقشنا هذه المسألة طبعا أرى الحضور قليلا للعادة كثيرا ربما يكون الزحام سبب لكن ما دمت يعني ما دمت نشرع في هذا الحديث لا بد نشير إلى أنه بعد الاستشارة السابقة في الاستبانات حول الاستمرار في كتاب جميع علوم الحكم وبعد النظر في بعض الاقتراحات نجد نحتاج إلى أن نسلك الحل الوسط يعني ليس من المناسب أن نقطع القراءة في الكتاب وقد انتصفنا أو زدنا على النصر والكتاب جيد ومفيد ولعل من الحلول او الاكتراحات اللي وردت واجد انه وجيه اننا بدل ما نقرأ كل ما ينذج تحت شروح الحديث ان شاء الله مستقبلا اختار مقاطع معينة تكون محل الوقفات مهمة حيث اننا نقرأ ما نحتاج اليه من الناحية المنهجية والعلمية في كل حديث سيرت والباقي ما يكون فيه تكرار أو حديث عن طرق الحديث أو الأمور التي لست هي أقصد بموضوع الدرس نتخفف منها لأن هذا إن شاء الله هو الحل والواصل طبعا ما بعد هذا الحديث ربما في هذا الحديث نستمر على المنهج الأول أو على في هذا الدرس نعم صدر أبو عمر الحمد لله رب العالمين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 وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني وإذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتي وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسمار رحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقه بلقظه ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس وحديث أبي إدريس أتم وخرجوا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية شاهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسألوني الهدى أهبكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم فسألوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فَمَن عَلِمَ مِنكُم أني ذو قدرة على المغفرة وأستغفر وأستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أثقاق قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جنا حبيوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد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 وهذا لفظ التغمذي وقال حديث حسن وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف الحمد للتلاحظون من ألفاظ هذا النص كثيرا مما ورد فيه ورد في الأحاديث الأخرى لكن أيضا فيه ألفاظ والله أعلم يعني ليست من يعني ألفاظ النبوة والله أعلم فضعف مظاهر نعم تقصد شيخ الحديث حديث اللي خرجه احمد الترمذي ولا الحديث الاخير اللي, اللي عند الترمذي وعند الطبراني مثل لفظ ترقبكم ويا ونحوها في مثل لفظ ارتقو ويا لفظ يهابش وفي جواد ماجد, ماجد واجد ما هي هذه مت يعني والله اعلم اللي يغلب على ظني انه ما في تحت يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه وقد أوتي جوامع الكلم ومع أنه معلوم مع أن بعض الرواة قد يروي بالمعنى في بعض الأمور لكن ومع ذلك مدام الحديث أيضا يظهر عليه في إسناده الضعف ففي متنه ما على الضعف هذا ما أقصده في متنه ما يدل على الضعف نعم وحديث ابي ذر قال الامام احمد هو اشرف حديث لاهل الشام وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل وما نبي ضلا من للعبيد وقال هم الله يريدون من للعباد وقال هم الله يريد ظلما للعالمين وقال وما ربك بظلا من للعبيد وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرا وقال من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما والهضم أن ينقص من جزاء حزناته والظلم, والظلم أن يعاقب بذنوب غيره ومثل هذا كثير في القرآن هذا على ان الله قادر هذا من معاني الظلم هو ذكر شيء من معاني الظلم ظلم اوسع من ذلك فيه هذه المعاني وزياده ان يكون الظلم لعنقه له بذنوب الغير فان يكون الظلم يعني الا يكون بعقوبه الانسان على غير فعله أو بما لم يفعله من غير ذنب أن يعاقب من غير ذنب أو يعاقب أكثر من ذنبه أو يعاقب بذنب غيره أو أن يحرم راء حقه كل هذه معاني من معاني الظلم هذه الظلم واسعة نعم وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده وأنا سيتحدث الآن عن هذه المسائل لكن نظرا لأن هذه المسائل فيها نوعا من المسائل يعني الاضطراب أو فيها ما لا يليقا يقال عن الله حق الله عز وجل لكن لأن الناس تحدثوا في هذا الأمور فيضطر السلف ومنهم المؤلف رحمه الله إلى أن يقرروا الحق ولو على نحو فيه شيء من التجاوز يعني أن السلف ليس من منهجه وليس من منهج الحق أن يتحدثوا عن الاسترارات في حق الله عز وجل الله سبحانه له الكمال المطلق وكل مسلم كل إنسان يعظم الله عز وجل في قلبه ويعرف قدر الله في اسماءه وصفاته ويمتلئ قلبه بمحبه الله وخشيته ورجائه والتسليم لله سبحانه وتعالى لا ترد عنده هذه الخواطر لكن لانه قيلت بعد القرون الفاضل بعد بعد عصر الصحابه لانها قيلت في آخر القرن الأول والثاني جاء الحديث عن ما يتعلق بالله عز وجل وأفعاله وما يفعل وما لا يفعل ما يليق وما لا يليق ما يجوز عليه وما لا يجوز يعني أمور الناس بعافية منها واغلب الناس على الفطرة لكن لما تحدثوا فيها ابتليت, فيها ابتليت بها قلوب كثير من الخلق وعنت الفتنة بها فكان السلف يتحدثون عما يقال إذن مسألة الظلم في حق الله عز وجل أولا يجب أن لا يتوقف المسلم مطلقا وأن يحتاج إلى التفاصيل وأن يتعمق في مسألة أن نفي الظلم عن الله عز وجل هو مقتضى الكمال المطلق بدون نقاش إذا ناقش المسان هلك إلا شبهات انتلق من الناس فيرد عليها في معنى أن العقل السليم والفطرة ومقتضى النصوص تسلم مطلقا بأن الله عز وجل لا يليق أن ينسب عنه الظلم ينسب له الظلم كيف هو سبحانه الكامل العدل الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي سبقت رحمته عذابه ما يعني يقال هذا ولا على سبيل الافتراض والافتراض فيه إثم إلا للضرورة إذن يمكن قاعد ما سيقوله الشيخ الآن ما قاله وما سيقوله بقواعد مختصرة الأولى الأولى أن الضل اصلا غير متصور غير متصور في حق الله عز وجل المؤمن لا يتصور مدى مع الفطرة ما لم تأتيه يعني شبهات الشيطان شبهات يعني أعوان الشيطان من بني آدم من المتكلمين والفلاسفة والمرضى والموسوسي فإنه أصلا لا يرد في خاطره هذا المؤمن لأن الفطرة لا يرد في خاطره هذا إذن فنسبة الظلم لله عز وجل غير متصورة وتنفر منها الفطرة السليمة وينفر منها العقل وينفر منها الإنسان السوي حتى لو كان عنده قوة إيمان هذا أولا ثانيا ما ذكره الشيخ قال لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما إلى عباده هذا حق لأن الله نفع عن نفسه القل لا يفعله تفضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده هذه مسألة فرعية ليست الأصل الأصل أنه غير متصور في حق الله وثانيا أنه لا يفعله لأن رحمته سبقت عذابه ولأن هذا مما تقتضيه قواطع النصوص والعقل السليم ثالثا أنه غير لائق في حق الله عز وجل مجرد تصوره مجرد افتراضه غير لا أكل حق الله فكيف يعني يكون يبحث على سبيل الجد كيف ينسب إلى الله ولذلك عندما المسألة الرابعة أنه قد يقال أو القائد الرابع أنه قد يقال هذا مستحيل في حق الله لا لعدم القدرة عليه لكن لأنه ينافي الكمال والله عز وجل له الكمال المطلق في مستحيل أن يقال بنسبة الظلم إلى الله استحال عقلا وشرعا لا فيما يتعلق بالقدرة الله عز وجل على كل شيء قدير فمن هنا تكون هذه أوهام الافتراضات هذه أوهام ومن عبث الشيطان بالناس لأن افتراض ما لا يكون والمسلم طالب العلم بخاصة ينبغي أن يبتعد عن هذه الافتراضات غير ضرورة ولا يعلنها عند الناس إلا عند الطلاب العلم المتخصصين الذين قد ترد إليهم هذه الشبوات من بعض الخلق أو يقرؤونها في بعض الكتب أو ترد في بعض المجالس أو ذلك لكن لا تكون مسلك هذا في, مس... في مسلة الظلم وفي غيره كل ما يزيد عن تقرير العقيدة ونفي النقائص التي في حق الله عز وجل عن تقرير اسمه والصفات والأفعال ونفي النقائص عن الله عز وجل كما أرد في الكتاب والسنة كل ما يزيد لا ينبغي أن يتعلق به طالب العلم إلا عند الضرورة والحاجة نعم وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها وأما من فسره بالتصرف في الملك الغير بغير إذنه وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحوه نحو عن إياس بن معاوي وغيره فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين حين سأله عن القدر وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وأنه أتى بن مسعود فقال له مثل ذلك ثم أتى زيد بن ثابت فحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وفي هذا الحديث نظر وهو ابن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ تعرفوا هذا حسب سنادي هنا ليس بحديث هذا أثر لكن قد, قد يكون أنا في ذهني مرفع على, على أنه حديث ولا, ولا يصح أو هو ضعيف وأيضا الـ الـ هذه الكلمة وردت عن على ألسنة بعض السلف أن الله لو عذب ألا سمواته على أرضه عذبه وغير غالل لهم هذا من الافترابات التي لا ينبغي تكون وإن وردت أو نسبت لبعض السلف إلا أنها ربما تكون جاءت من باب رد شبهة عرضت وهذا الظاهر من شياط النصوص التي ورد فيها كلام بعض السلف انهم جاءوا بها من من باب دفع شبهه وردت على اسئله بعض الناس فيدفعون مثل الشبهات في مثل هذا الكلام لكن لا يقررون ابتداء لا يقررون ابتداء هذا الامر الاخر ان قوله لو ان الله عذب اهل سمواته واهل ارضه لعذبهم هو غير لهم لأن الله عز وجل في ملكه ما يشاء لكن هذا افتراض على وجه فيه قصور لماذا؟ لأنه كما سيأتي في بعد قليل أنه لو, لو, لو, لو قدر هذا الافتراض فيعني ذلك أنهم عملوا بما يقتضي غضب الله فعدبهم على ذلك يعني لو يشاء الله عز وجل لكان خلق كلهم ما سلكوا طريق الهداية ما سلكوا طريق الهداية ومن هنا استحقوا العداء إن الله ابتلاهم فلاكما نجعه في الابتلاء اختبرهم فلم ينجحوا في الابتلاء وبعد ذلك هذا كله افتراض يمرض القلوب لا ينبغي أن نقف عنده طويلا إنما أعود وأقول إنما هذا مبني على عموم مشيئة الله وأن الخلق خلقه وأن الملك ملكه وأن العباد كلهم داخلون تحت ملكه وأنه يفعل في عباده ما يشاء سبحانه هذا صحيح لكن افتراض يعذب جميع الخلق مبني على توهم ليس واقع الواقع غيره الواقع أن الله عز وجل ابتلى العباد بالشر والخير فتنة وأنه يعني بيّن أسباب الهداية وأمر بها سبحانه وتوعد. ووعد بها وبيّن أسباب الضلالة ونهى عنها وتوعد عليها وأعطى العباد القدرة والاختيار هذا هو الأصل نبقى على الأصل والافتراضات هذه كلها إضافة إلى أنها سوء أدب في حق الله عز وجل هي كذلك لا تعد أن تكون خيالات وأوهام ومع ذلك إن وردت في نص صحيح من باب الاستدراك فإنما ترد لرد شبهات ربما تحدث من كثير من الناس لأنها من أمور القدر التي يقف, عنها يقف عندها قليل الإيمان من البشر نعم وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده فإن أفعال عباده مخلوقات ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منها إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله والله أعلم إذا كون عز وجل خلق أفار وفيها الظلم هنا بينهم فهذا من باب الابتلاء لتمييز الحق من الباطل والخير من الشر وليتميز المؤمن من الكافر ويعني المؤمن من الفاسق كذلك كل هذا من باب الابتلاء فالله عز وجل جعل ذلك ابتلاء وهذا مقتضاية الحكمة منه سبحانه نعم. وقوله وجعلتم بينكم محرما فلا تظالموا يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا وهو نوعان أحدهما ظلم النفس وعظمه الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألها فوضع الأشياء في غير موضعها وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون ثم يريه المعاص على اختلاف أجناسها من كبائر والصغائر والثاني ظلم العدل لغيره وهو المذكور في هذا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من أيام التشريح وفي رواية ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا, ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وفي صحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة وفيه ما عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي صحيح البخاري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 وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة قال الله تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومثل هذا كثير في القرآن وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن لا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره وأن كل ما أشرك معه فباطل فقال لقومه افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو للي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اقنع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين فان من تفرد بخلق العبد فان من تفرد بخلق العبد وبهدايته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 وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يساله العباد على ان الله يحب ان يساله العباد جميع مصالح مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسالونه الهدايه والمغفره وفي الحديث ليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يساله شيئا نعله اذا انقطع وكان بعض السلف يسال الله في صلاته كل حوائجه حتى حتى ملح عجينه وعلف شاته وفي الاسرائيليات أن موسى عليه السلام قال يا رب إنه انه لا تعرض لي حاجه من الدنيا ف ان يا رب انه انه لا تعرض لي من الدنيا فاستحي ان أسألك قال سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك فإن كل ما يحتاج العبد اليه اذا سال اذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله وذلك يحبه الله وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة أولا نعم هذه الحقيقة مثلة تحتاج إلى فكر وإيضا إلى بيان للناس على وجه مفصل مثلة دعاء الله عز وجل الأمور الصغيرة من أمور الجنة الهموم الصغيرة من هموم العرب هذه الحقيقة تحكمها وصول قواعد في الدعاء أولا ذلك أن المسلم إذا دعا ينبغي أن يشرع في دعائه ويبدأ بالأمور الأعظم الأمور الكبار المصالح العظمى له في الدنيا والآخرة وللأمة في الدنيا والآخرة هذا هو الأصل والأمر الثاني يلي هذا أن المسلم ينبغي دائما كلما يكون يجمل في الدعاء يعني يدعو بالمجملات فهو أولى إذا أوتي بيانا وعرف كيف يدعو فهذا هو الأولى يدعو بدون دخول في تفاصيل الدعاء التي أحيانا يكون فيها سوء أدب مع الله عز وجل يتبعه الأمر الثالث وهو لا يدخل في ما قلته قبل قليل وهو أن الإنسان إذا احتاج أن يدعو ربه وهو دائما يحتاج ولا شك لكن قصتي إذا همه أمر من أمور الدنيا وان كانت صغيرة عليه ما أقول له وعليه أن يدعو الله أن يسر له هذا الأمر لكن لا يكون هذا ديدنه يعني ينسى الدعاء بالأمور العظمى وبالأمور المهمة من سؤال الله عز وجل الهداية في الدنيا ونسأل الله الجنة والعود به من النار هذه أمور مهمة ينبغي أن يجتمل عليها الدعاء لأ, لا سيما وأن الدعاء يعني غالبا يكون له يكون له ويكون له أداب من الثناء الله والحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من أداب أن يبدأ الإنسان بالمهم في الدعاء لكن أيضا يعرج على ما يهمه حتى من صغائر الحاجات الأمر الأخير في هذه المسألة أنه فرق بين الدعاء أمام الناس وبين الدعاء الخاص الدعاء الخاص فيما بينك وبين ربك ادعو بما شئت مما يشرع ومما يليك حتى في صغائر الدنيا وصغائر الحاجات إذا استوفيت, يعني إذا استوفيت شرائط الدعاء كما قلت من البدء بحمد الله وتمجيد الله سبحانه والأتراف له بالمنة والفضل ثم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بالأمور العظيمة ادعو بما شئت بعد ذلك كما وعد في بعض هذه الفاضل حتى يسأل شسعى ناله إذا انقطع لا حرج فرق بين الدعاء الفردي وبين الدعاء أمام الناس ما بينك وبين ربك تفصل في الدعاء أما عند الخلق فلا ينبغي أن, إن النسان يجر الناس إلى حاجته الخاصة ولا يليك ما يليك لا حق الله عز وجل ولا في من حيث الأدب والسمت الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويكون عليه المؤمن ولذلك نجد في دعاء بعض الداعين وهذا ربما يكون جهل في أصول الدعاء أحياني إذا فصل في الدعاء في المسجد مثلا أمام الجماعة بعض الأئمة أقصد بعض الأئمة أو الداعين في محاضرات أو تجد يد يدخل في بعض دعائه أمور ليست هم الموجودين ربما يشعر بالاهتمام بها أو يشعر من أن بعض ذويه وقاربه واصدقائه يهمهم هذا الهم فيكون هذا فيما في تقديري من الأمور التي لا تلك ما لم تكن أمر يهم الجميع أو يهم أكثر الجميع فإذن الدعاء العام أمام الملع غير الدعاء الخاص الذي بينك وبين ربك في الدعاء الخاص الذي بينه وبين ربك لك أن تدعوه كل شيء مما هو مشروعا وحلال نعم حسن الله إليك قول ابن رجل في الأخير والاقتداء بالسنة أولى يعتبر تعقب يعني الفعل بعض السلاف نعم هذا نوعا من اعتبار هذا مسلك شخصي ليس هو الأصل طبعا هذه مقاعدة عظيمة في الحقيقة أكثر الناس لا يتنبه لها قول وكان بعض السلاف يستحي من الله أن يسأله شيء مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة يقول هذه نزعة فرضية قد يغلب عليه مسأة الحياة من الله وإن كانت على وجه يخالف الأصل لكن هذا ما أدى إليه اجتهاده ورعه لكن ليس هذه قاعدة لا يأمر الناس بذلك ولا يلهم عن الدعاء الله عز وجل في الخصائص أقول هذه قاعدة عظيمة في كثير من أمور العبادات والمعاملات يعني العباد الذين لهم مسالك العباد الذين على السنة يعني ما تجاوز السنة نجد لهم بعض التصرفات التي أشفى في الخصوصيات فبعض قليل الفقه في الدين يروجون هذه الخصوصيات على أنها أصل وهذا خطأ هذه خصوصية كون إنسان من الناس مثلا واضب على عمل من الأعمال مثلا أربعين سنة على من باب, من باب الزهد و... لكن هذه ليست أصل إنسان ما يمكن لا غالبا ما يمكن يواضب على عمل من الأعمال أربعين سنة إلا بتكلف يؤدي إلى أن يخل بأمور يخل بواجبات ولذلك تجدنا الكمل الكمل من, من يعني أعمية السلف كبار الصحابة تجدون لهم في كل خير مشاركة الكبار الفقهاء طبعا الصحابة منهم الفقهاء الكبار ومنهم من دون ذلك عيما ومنهم من يمكن يكون أشبه بالعامة لكنهم يفقهون الدين أكثر مما يفقه غيرهم تجد أن الكمل منهم ليس لهم مسالك فردية شخصية تجد أن يشارك في الكمالات في مور الدنيا في الأقوال والاعتقادات والأعمال تجد له إسحام في سائر أعمال الخير ولا يجمد على نوع من العمل إلا ما يعني أمر قد يكون مما هو يعني متاح للجميع يعني في قيام الليل مثل الصيام صيام التطوع حد المشروع لكن أقصد بعض التصرفات التي هي نوعا من التكلف في عبادة معينة أو في عمل معين ويظهر أن هذا يخالف سنن الشرع أو سنن العادة فالتكلف في مثل هذه الأمور قد يحمد لصاحبه لكن يكون يكون منهج للناس لا يدعى عليه على أنه منهج ومن ذلك ما ذكر الشيخ أن بعض الأيمة السنف يستحي من الله أن يسأله شيء من مصالح الدنيا هذا خلاف الأصل خلاف الأولى قصد لكن كنا نزع فردية شدة يعني الرقابة لله عز وجل شدة الحياة عند انسان ما أو هذا له ذلك ما لم يتعبد به أو ينزل من الناس به نعم وقوله كلكم ضال إلا من هديته قد بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي الفنفاء وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين وليس كذلك فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيء لذلك والاستعداد له بالقوة لكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل فإن قبل التعليم, فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى وكذلك وحينا إليك روحا من عمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق فإن هداه الله سبب لهم من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة وإن خذله الله قيض لهم من يعلمهم ما يغير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه نعم هذه مسئلة أيضا مهمة في ما ورد من نصوص تدل على أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء وأن كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرة الهدى فطرة الخير والهدى وأيضا حنفاء على الحنيفية التي هي طريق الهدى والنصوص التي وردت بأن الإنسان قد ينحرف ويضل وأنه لا يهتدي إلا من هداه الله نقول نعم الاستعداد للهداية موجود وهو الفطرة لكن قبول الهداية بعد التكليف هو الذي توفيق من الله عز وجل فالنصوص التي وردت على أن الناس كلهم يولدون على الفطرة تدل على أن أصل الاستعداد تركيب الإنسان في نفسه وعقله ووجدانه وقلبه خلقه الله مستعد خلقه الله على أصل الفطر على أصل التوحيد ثم بعد ذلك بعد أن ينشى ويكبر ويواجه المؤثرات مؤثرات الخير ومؤثرات الشر يبقى هنا يأتي مجال التوفيق وعدم التوفيق فمن علامات التوفيق أن يأخذ بأسباب الهدى ومن علامات عدم التوفيق أن يأخذ بأسباب بغلاله وذلك باختياره إذن فالمسألة أو ما ذكره من أنه كلكم ضال إلا من هديته وهو من كلام الله عز وجل في حديث القدسي فهذا يعني بعد أن يعرض الإنسان على الاختيار والتكليف وقبل أن يعرض على الاختيار والتكليف هو على أصل الفطرة حتى الكافر حتى ابن الكافر ابن المجوسي واليهودي والنصراني أصلهم يعني في, في أصل خلقته مركب على استعداد لقبول الهدى مركب على الفطرة على الحانفية ثم بعد ذلك إما أن يتعلم أو يعلم ما يسعده أو ما يشقيه وللك كله راجع إلى توفيق الله عز وجل العبد نعم ليواصل لأن ما كما قلت لكم لعلنا نطور في هذا الحديث لأن ما عندنا إلا مقطع قليل في فصل من فصوله فنعطي اليوم درس الحديث أكثر وعما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان يقول لفظة كان مهتديا بالقوة هل يقصد فيها كون تعليم الهدى السبب؟ صفة كم؟ 39 بالقوة هنا القوة هذه من تعبيرات المتكلمين يقصدون بالقوة في الأصل الذي ليس للإنسان فيه يقصدون قوة الخلق الفطرة يعني القوة هنا أصل الخلق يسمونها القوة الشيء الذاتي المستقر في الإنسان الذي يس له فيه يت ليس له فيه دخل يسمونه بالقوة كما نقوم بالفطرة والمعنى في الكثير من يعني يعجلون عن الفاض الشرعي والمفروض قابل شطرة هذا معنى القوة عندهم يعني ليس له دخل فيها نعم. وأما سؤال المؤمن من الله لهداية فإن الهداية نوعان هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وعانته على فعل ذلك وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا ولهذا أمر الله عبادا أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله قوله اهدنا الصراط المستقيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل اهدني لما فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول اهديكم الله كما جاءت السنة بذلك وإن أنكرهم من أنكرهم من فقهاء العراف ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وأما الاستغفار من الذنوب فوطلب المغفرة والعبد أحوج شيء إليه لأنه يفطئ بالليل والنهار وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما وحث عليهما وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وخرجه النسائي وابن ماجة ولفظهما إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرة وخرج مسئس من حديث الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة وخرجوا النسائي ولفظه يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفروا كل يوم مئة مرة وخرج الإمام أحمد من حديث خذيفة قال كان في لساني ذرب على أهلي لم أ... لم, لم اعده الى غيره لم اعده الى غيره يعني ولا... يقول ما ما تركته هذا يوجد عند كثير من الناس قد يكون حاد على اهله في كلامه في نعم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفه اني لا اساغر الله كل يوم 100 مره ومن حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا استغفر الله كل يوم 100 مره واتوب اليه وخرج النسائي من حديث ابي موسى قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اصب ما اصبحت غداهن قط ما اصبحت غداهن قط الا استغفرت الله 100 مره وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الإمام أحمد من حديث عائسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا أساء اساء استغفروا وسنذكر بقيه الكلام في الاستغفار فيما بعد ان شاء الله تعالى وقوله يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يعني أن العباد لا يقدرون ان يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجه له بطاعات العباد ولا يعود نفعه ولا يعود نفعها اليه وانما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم وانما هم يتضررون بها قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكان الذي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعس الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال حاكيا عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم والمعنى نحظة نا... الحقيقة هذا معنى عظيم يجب أن نستفيد منه أولا قول يعني الله عز وجل لن تبلغوا ضري فتضروني هذا أمر معلوم بالمكتضى يعني يستقر في قلوب العباد المؤمنين من كمال الله عز وجل وغنى فهم مكتضى الغنى لكن ما ينبغي الإشارة في هذا المقام أنه كذلك العباد كلما قرب العبد من الله عز وجل كلما ازدادت العبودية لله سبحانه كلما تعلق قلب العبد بالله تعظيما وإجلال محبة وخوفا وخشية ورقابة ورجاء كلما تقرب العبد لله عز وجل قل, قل أن يتضرر بما يحصل من من العباد له يعني الله عز وجل جعل لأولياء الحماية فلا يتضررون بما يتضرر به الآخرون يعني إما أن لا يصبوا إما أن يحميهم الله من الأذى وهو الغالب أو إذا حصل لهم أذى لم لا يشعرون لقربهم واحتسابهم للقرب من الله واحتسابهم أعمالهم لله لا يشعرون بما يشعر به الآخرون من التضرر والأذى لانه يحتسبون ما يواجههم لله عز وجل ويتذوقون طعم الصبر والاجر يتذوقون طعم الصبر والاجر فمن هنا كلما زادت ولايه العبد لله زاد غناه عن العباد وزاد عدم شعوره بالضرر الذي يجدهم يا العباد تجدون هذا في وصف كمثال في وصف السبعين ألف الذين تدخلون الجنة بغير حساب ذكر أنهم من صفاتهم أنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون ثم قالوا على ربهم يتوكلون بعض الناس يفهم لا يسترقون أنهم يعني لا يطلبون الرقية مع شدة شعورهم بها وهذا ما أظنه المقصود بل لا يستقون لأنهم لا يشعرون بلا من المرض لاحتسابهم عند الله فالإنسان إذا كان يعني يتأذى من مرض العبد المؤمن إذا كان يتأذى من مرض لكن عنده من قوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المرض لأنه يعرف أنه بذلك يؤجر يتحمل المرض بالصبر فمن هنا لا يكون عنده شعور بالحاجه الى الركيه وهذا نوع من الغنى الذي يغني الله به عباده العباده المخلصين ولذلك لا يفتون لا يشعرونهم بحاجه الى الى الكي لا يسترقون لا يشعرونهم بحاجه للركيه وهذا يحتاجه الناس اليوم في مثل الذين يعانون من أمراض نسأل الله أن يعافينا وإياهم ويشفيهم يعانون من أمراض ثم تجد الواحد يتألم ويتصبر إلى حد يفرط فيه بالعبادات إلى حد يفرط فيه أحيانا بأمور كثيرة من الدين يفرط فيه بالواجبات يقع في شيء من العنة والحرج الشديد الذي نهى الله عنه لالا يسترقل مع انه ليس في قلبه من القوه ما يجعله يقاومه هل خطا خطا لا ينبغي ان يعرض نفسه الى ما يخل بعبادته ويخل ب يعني واجباته ل الذين يدخلون الجنه بغير حساب لا يسرقون ولذلك والله علم هذه الفئه من العباد الذين لا يسرقون نجد نجد نماذج من بعض العباد الخلص فعلا هو لا يشعر أنه بحاجة الرقي من قوة تحمل واحتسابه وصبره الذي أعطاه الله إياهم قوة القلب وقوة الإيمان لا يشعر أنه بحاجة للرقية فمن هنا لا يطلبها لا يسترقي والله أعلم علي حالنا نكمل بعض الوقت وصلنا إلى وين والمعنى, عليه والمعنى, والمعنى, والمعنى والمعنى والمعنى أنه تعالى يسب من عباده أن يتقوا ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلة التي عليها طعامه وشرابه بثلاث من الأرض وطلبها حتى أعيي و... وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح هذا كله مع غناه عن, الطاعات عن طاعات عباده وتوباتهم إليه وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم فهو يحب من عبادهم يعرفوا ويحبوه ويخافوا ويتقوا ويطيعوه ويتقربوا إليه ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابة وحمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إني قال وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والصحيحين عن نبي صلى الله عليه وسلم قال والله إلا الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها محسنة مقرب عند هذا المقطع الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي من جلال وجو عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله رضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعوا بإحساني إلى يوم الدين وبعد بعون الله نستأنف الدرس ولعلنا هذا اليوم نجرب طريقة مقترحة سابقا وهي في جامع علوم الحكم السير على طريقة انتقاء المسائل العلمية والمنهجية المهمة من جامع العلوم الحكم دون التزام بقراءة الكتاب على جهة التفسير فوصلنا إلى صفحة أربعة وربعين من الجزء الثاني قالها هي استكمال لشرح الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ذكر في هذه الفقرة حكاية عن بعض أصحاب ذنون المصري لا يلزم أن ننفذ عند الحكاية كثيرا لأنها عسمي حكاية ويأشبه باخبار بني إسرائيل بل هي أوهى لكن ينبغي أن نشير في مثل هذه الحكايات التي تذكر عن العباد وبعض العباد ونعرف أن العباد قد يندحون على جانب الزهد والوراء في الجملة لكنهم يقعون في أخطاء تخالف نهج السلف من ذلك اعتزال العلم والعلماء والاعتزال جماعة المسلمين وابتخاذ طرائب شخصية في الدين ومن ذلك التعلق بالحكايات والأساطير والأطوال والقصص التي لا أصل لها بل ربما أحيانا تنمي في عقول السامعين مفاهيم خاطئة عن الدين ولذلك نحن لا نتكلم عن الأشخاص مثل زنون المصري أو رابع العدوية أو التستري أو البستامي أو ابن أبي الحواري أو غيرهم من ذلك من الجيل ومن جاء بعدهم لا نتكلم عن أشخاصهم إنما يهمنا تقويم مناهج هذه الحكاية طبعاً طرف الحكاية يقول أن بعض أصحاب من نون ينادي آهن أين قلبي من وجد قلبي فدخل يوما بعد السكك إلى آخره وأن ورأى امرأة تطرد طفلة ثم يعود الطفل إليها إلى آخره كانوا يقول إن يعني الأصل أن الإنسان يميل إلى ما يعطف عليه ومن هنا فإن ولله المثل الأعلى فإن الإنسان يحتاج إلى عطف ربه عز وجل على كل حال وهذا ورد على كل الأحوال انسان لا يستغني عن اللجوء إلى الله في كل أحواله ولا بد أن يهرب إلى الله حتى مما يأتيه من الابتلاء من الله عز وجل وهذا معنى قولي عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من جاوة إلا إليك من صحة هذا لكن قوله أيضا في الحديث الذي هو أقرب للصحة وبك منك أعود بك وبك منك يعني أعود بك منك فهذه المعاني المعاني عظيمة جدا التي وردت في النصوص تغني عن المشتبه الذي يرد على ألسنة العباد الذي يتضمن أحيانا معاني غير صحيحة وغير سليمة وإلا لو كان سليم المنحة لقلنا هذا من باب الحكم هذه هنا نقف عند قاعدة قاعدة تتعلق بالجوء الله لله عز وجل وهي أن المخلوق إذا خفت منه هربت هربت منه إذا خفت أو كان عليك وعليك السلطان يغلب على الظن أنه يؤذيك فإنك تهرم منه والله عز وجل أعظم أجل من أن يكون له ذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه لطيف بعباده فإن العبد إذا خاف من الله لجأ إليه وهذا معنى قلبي عظيم لا يحصل إلا لمن امتلأ قلبه بمحبة الله ورجائه وخوفه وتعظيم الله إذا امتلأ قلبه بمعرفة كمال الله عز وجل كما يليق بجلاله فإنه لابد أن يستشعر هذا المعنى أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله وأنه كلما زاد خوفك من الله زاد التجاؤك له سبحانه هذا المعنى ينبغي أن يكون هو الأصل وما يؤيده من النصف ما يخالف ذلك من الخواطر التي تكون على ألسنة بعض العباد أو المبالغات أو ما ينقلونه عن المصادر المجهوله كل ذلك ينبغي أن يرد ما دام لا يؤدي الى هذا المعنى اذا مثل هذه القصص قد تكون مفيده لكن معناها لكن فيها معاني غير صحيحه والا الاولى نقف مع الحديث على افضل ومثل قول ابي صلى الله عليه وسلم والله لا الله ارحم من الوالده ولدها أقول الإيضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يعود برضاك من سخطك وبعفوك من قوبيتك وفيك منك هذا أيضا أوفى من كل ما ذكر من القصص والحكايات فإنه لا يغفر الظنوب إلا الله في التي تليها كامل فضيل وهو يشبه ما أثر عن صاحب ذنون الفضيل هنا قال ما من ليلة اختلط ظلامها تأملوا العبارة وأرخى الليل سربال سترها إلا ناد الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراطب أكلأهم وأكلأهم في مضاجعهم كانهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم إلى آخر العبارات هذه المعاني صحيحة لكنها توجد على غير هذا السياق وفيها قول على الله بغير علم ومن ورد في الترغيب في اللجوء إلى الله عز وجل وفي دعاء الله آخر الليل وفي وقت التنزل الإلهي في الثلث الألي من الأخير وأن الله ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه المستقبل فأغفر الله إلى آخر الحديث بالفاضي هذه المعاني التي يجب أن نلتف عندها ونلتزمها ويكاملها وافية لا تحتاج إلى مثل هذه العبارات التي لم في الشرع بهذا الأخذ لسيما أنها مرتبطة بأفعال الله ففيها قولنا الله فيها جرأة وإن كانت من الفضيل أنصحها أنها نسبت له لكنها فيها معاني يعني تنسب إلى الله عز وجل إلى أفعال الله لا يجوز أخذها إلا بنص صحيح من وحي من الكتاب أو من صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معا إذن مثل هذه الأقوارات معانيها صحيحة وترد إلى النصوص صحيحة لكن ما ورد فيها في الألفاظ ينبغي تجنبه وهذا ما يسمى عند السلب الألفاظ المجملة يوخذ ما فيه من معاني والعبارات التي لم ترد بنص صحيح فيما يتعلق بنسبة الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل فإنها ترد كألفاظ وتوخذ معانيها في صفحة 47 الحقيقة يحتاج هذا إلى, الى فراءة كلامنا القيام ما هو يعني هل هو يورد هذا على أنه من أفعال الله تماما ولا فيه السياق ما يدل على أنه يقصد المعاني أحيانا يكون السياق يدل على أن المؤلف أو الكاتب أو أي قائل من أمث السلف ومن غيرهم يقصد المعاني وفي السياق ما يدل على أنه لا ينسب هذه الألفاظ للشرع أولا هنا ليست إخبار على جهه التفصيل إن ما هي أشبه بتفسير للنصوص القطعية أما إذا جاء السياق يعني مثل نسبة النداء لله عز وجل مثل ما قال الفري إلا نادى الجليل جل جلاله هذا فيه نسبة القول إلى الله النداء قول النداء كلام فهذا هو الذي في خطوره حتى لو قاله ابن قيم ينبغي معاد النظر فيه ويتأول لابن القيم أو يعتذر له هو أو غيره حتى الفضيل بن عياض رحمه الله نحن لا هنا نجرمها أو نقول أنه تجاوز العقيبة لا نقول تأول فأخطأ تأول فأخطأ هذه القاعدة تعرفونها في موقف السلف من أهل العلم والعبادة والفضل والسق أنه إذا وقع أحدهم فيما يخالف الشر قالوا هذي زلة مما أن تكون عن تأول أو جهل بالأصل أو عن اشتباه وعن غير ذلك مما يلد على البشر وليس معصومين لكن لا يكون هذا منهج هو القصد تقعيد للمناهج التي تكون شرعية على مقطع الكتاب والسنة وما يتفق عليه سلف الأمة في مقطع الدنامي ليست مهمة والله الحقيقة إذا كان المسألة فيها نسبة قول لله أو فما ينبغي أن تسأل فيها حتى وردت على سبيل الزهد والورع أو التزهيد فمن ينبغي الزهد والورع يقارن في الحكايات التي تنسب إلى الخلق حتى لو لم تثبت سندا هذا هو اللي ورد التساول فيه عن إيمة السلف الكبار إذا قرأت مثل الزهد العبدالله الإمام أحمد أو الزهد بن مبارك أو تجد أنهم فعلا يسردون يعني حكايات عن الأولين والآخرين من أهل الفضل والأولين من أهل العبادة لهم مقالة لكن الخطورة فيما يقال عن الله عز وجل أنه قال أو فعل أو نادى هذا كلام خطير لأنه قول على الله طيب هذا إذا كان طالب علم لكن خلنا نتأمل مثلا كلام القضية البنرياض إذا قرأه إنسان غير متحصص بالعلم الشاغي أو مبتدي بيفهم أن هذا حديث ولذلك كثير من الأحاديث اللي نُقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة أو, أو, أو نسبة النبي صلى صحيحة كثير منها من هذا الشكل يأتي في سياق في تساهل فبدل ما يكون ينسى بالقول إلى قائلة ينسى بالله عز وجل وربما يوضع على أنه حديث نعم هو يقصد المعنى صحيح لا شك ولذلك أورده بالرجم هنا في سياق حديث وهو وريب وهو شرح شف يقول قال الفضيل بن عياض رحمه ما من الليل اختلط ظلامة وأرخى سربال سترها هذا كله كلام هذا الحج معقول ما في إلا ناذى الجليل جل جلاله من هو الله عز وجل من أعظم مني جودا هذا, هذا, هذا نسبة قولي الله أن نعرف لسأ أعظم من الله جود وأن الخلائق يعصون الله عز وجل وأنهم يراقبهم كل هذا صحيح لكن اشعار القارئ أو السامع بأن هذا نذاء من الله هذا خطأ خلاف المنهج خلاف المنهج واللبس واضح جدا يعني على من ليس بطالب العلم بل حتى بعد طالب العلم يمكن تفوت عليه مثل هذه المسألة ثمانة سبحة ثمانة واربعين الحديث صاحب مسلم عن نبي هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا داع فلا يقول اللهم الكل إن شئت فليعزم المسألة لماذا لأن الله عز وجل شاء أن يغفر للمستغفر يعني الله عز وجل أوجب على نفسه إذا توافرت شروط الدعاء وانتفت موانع الإجابة فإنه حق لا يجد الاستثناء فيه نعم فيه يا أدب مع الله وكل شيء معلّق بمشيئة الله لكن إذا أخذناه بالنصوص الأخرى وهذا هو المهم اللي نسمى شمولية الاستثلال وهذا منهج السلام أنه إذا جاء الاستثناء بنصوص أخرى أو جاء تقييد قاعدة من القواعد بنصوص أخرى فلابد من التزام هذا التقييد فنحن نعلم أن المغفرة لا تكون لك بشيئة الله لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للداعي أن يعزم ولا يقول إن شئت لأن الله عز وجل حكم وقضى ووعد عباده بالقبول فالتردد لا يرد في سؤال الله عز وجل إنه تردد يرد في سؤال المخلوق. فهذا تقيده أو تفسره من الصوص الأخرى. علي الحال سنسير على هذا المنهج طبعا دقية الحديث ما رأيت فيه جوانب منهجية كبيرة ولا شك أنكم ستقرؤون وتستفيدون منه حديث الخامس والعشرين إن شاء الله في بعد سنسير على هذا المنهج نعود الآن إلى ستات سواء العلوم المتكام وكما بدأنا في برس الماضي نقف وقفات فعليقات وقفات منهجية حول فوائد الحديث طبعا نصلنا في بيث الخامس والعشرون رضي الله عنه من الناس من أخاذ رسول الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رفل الله ذهب أهل الزكور بالعجور يصلون كما نصلي ولاصمونه كما المفروض فكيف تكون في حدود امواله الحديث الرافض لنا او, أو عنده, عنده هذا الحديث وقفات الوقفه الاولى في نسخه الصفه الاولى في يتعلق بال اشاره الى ان قراء الصحابه حزموا على متاتهم من هذا الشيء فهذا دليل على ان هذا النوع من الحزن مشروف الحزن على قواتل سين الحزن على قواتل سكنان هذا مشروف لأنه يحزن الإنسان إلى الابياع في السين الحزن على قواتل الأعمال الصالحة يمكن كان نوعها هذا مشروف لكن هناك أنواع كثيرة من الحزن مجمومة يجمعها في تفديري نوعا النوع الأول الحزن على المصارب إذا وقعت المصارب فلينبغي الإنسان أن يحزن بل يريد أن يصبر ويحتفظ ويرد الأزر من الله عز وجل ومن الحجن النوع الثاني من الحجن المزنون الحجن على فوات الدنيا الشهوات فوات ما لا يضم فواته فإن هذا لا يفرع المسلم يحزن عليه بل غالبا أنه الغنى يصلت المؤمن عن كثير من الخيرات ولذلك أكثر من خديث لما رأى بعضنا, بعضنا أصحاب يستطلعون للغنائن قال والله ما الفاتر أخشى عليكم قسر ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الجنة فهذا الحجم على قواتب الجنة هذا الحجم هذا الثاني في السقع 57 عندما ذكر الحديث الخير وبنفس الحديث لكن في أخر ذهب أهل الدثوري والدراجعة العلو والمعين والمقيم هذا الفوات لا يعني أنه مفاتهم الخير بجمرة يعني حينما ذكر هؤلاء من الفوات والذكر أنه هذا النوع من الخير وأضطرهم على ذلك لا يعني أن هذا الفوات مفات إسلامي هو مفات جزء فاتهم نوع من أنواع الخير لكن ضغية عندهم من أبواب الخير ما لا يقصر يكون كثير من الفقراء أكثر استطاعه استعداد بولوج أبواب الخير من كثير من الأغنياء لأن الأغنياء تشغلهم أموالهم والفقراء خالف قلوبهم وخالف من حركات أجوارقهم من الانشغال الذي ينشغل في الأغنياء في دنياهم فإذا هذا الغوات قوات جزئي النبي صلى الله وسلم أقر بأن هذا النوع وهو الصدقات من الأموال التي لا يكبر عليه الزقراء حينما أقرهم النبي صلى على قوات هذا النوع أرشدهم إلى أنواع وأبواب كبيرة من العمل الصالحات إذا هذا القوات قوات جزئي يعوّره الله عز الصبر بالصبر والأعمال الصالحة لكلان مائفة لها نعم نعم, نعم معرف عليكم بالنية إذا كانت حزن عن طرف الدنيا لأن وفاته احتصال مثل ما ذكرت هذا نعم لكن ليس هذا والأصل يعني هذا قليل أكثر من يحزن على الدنيا يحزن على يعني متاع الدنيا متاع الغروف هذا الأصل في, في خلق الذين يحزنون على الدنيا يحزنون لأن وفاتهم الاستمتاء لكن هذا النوع من يحزن عند الصحابة الذين يتمنون أن يكونوا مثل الأغنية من أجل أن تصدقوا هذا هو المنذوح والمشروع في صفحة 58 وقع عند كترة تهي قال ومعنى هذا أن الكبراء ظنوا ظنوا أن لا قد قد قد إلا الصدق ذاتها حتى ذكر في الأحاديث أن كلمة طيبة و يعني الخلق الطيب يعني كلها وغيرها ما يعمله الإنسان صدق الصدقة كما يأتي صدقة متعدية وهي الإحسان للناس الصدقة غير متعدية وهي الإحسان للنفس أنتفسي للنفسك هذه الصدقة يقول ضمن الله فإلا بالناس وهم عاجزون عندنا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميعا هو أعطيع المعروض وهذا من قطب الله الاذا الامر التائه فبعده اربع حقوق قال وقيام كان بعض اختلف ذلك ويقول ان مقتضىه ان من يكله جزاءها وأجرها والصحيح لهداه وقد قام بكلمه في كتاب الثلاث السفر صدقه ان الله بها عليكم تقبل صدقتك يكسب بذلك صدقه صدقة تصدق الله بها عليكم تقبل وصدقة يقصد بذلك الصدقة المقصور على الناس أو المعروف المقصور أو هو العمل المقصور على الناس قل وصدقة بعد قال لي تقصد وصحيح انه صدقة تطلق على جميع انواع المعروفة حتى ان تظر الله واصل منه الى عباده صدقة منها عليكم وكان بعد الصدق منك يكون الله عز وجل يتصدق وراء أن التصدق من خطائص المحبوطات وهذا خطأ فإن الله عز وجل يتصدق كما ثبت في نصوص سيأتي ذكرها طبعا الذين عند رجالي قالوا لأن الصدق إنما تكون ممن يطلب جزائها وأجلها الله عز وجل لا يطلب الجزاء والأجل لكن تسمى صدقه نقول هي صدقة من الله عز وجل وليعني ذلك ان شابهة الخلق فان الله هو الغني من المطلق وصدقة العباد مقام مطيلة وصدقة صدقة من الله عز وجل مطلقة صدقة من العباد يطلبون اجرها اما من العباد او من الله عز وجل او يطلبون من العباد ومن الله سواء طلب مشروع او زر مشروع لكن الله عز وجل ظني من عن العباد ويتصدق عليهم ولا يحتاج منهم جتاء ولا يحتاج منهم اشق ولذلك رجع هذا التعميم الشيخ وقال في خلاصته في وهو ان الله يتقبلت على عباده وذكر الحديث في خطبه وقال صدق الله بها عليكم تقبلوا صدقها في الصفحه اللي تيجيها صفحه 58 نعم الضياء نفسه في كتاب رمضاي لاش ايه ده الشيخ يا اني بنعظم لا هذا خطا ما يعني هذا خلاف الاخر صدق على فكر كل انسان تكرم له معروف وان كان غنيا فان او تكرمه بموجب الاخلاق الحسنه الله عز وجل ارشدها تكرم الغريب وتسان الجار ويطعم المسكين حتى ان كان غني فدهو بالصدق صدق بقدر هو اشعر بقدرهم هوش ان تذكر ف الـ 59 في عند وصل الخطحة وصلت بغير المال نوعا بغير المال النوع الأول ما فيه تعجية تعجية كالثان إلى الخلق يعني صدقة متعددة تحدث من العزب للآخرين تحدث من المسلم للآخرين متعددة هذه لا شكل في السنة وليس فيها خلافة و هي أيضا في غير المال من أنواع الاحسانة بالكلمة الطيبة بالأسلاء بالأفصلة في جميع أنواع المعروف ولو لم تكن بالمال وهذا فيه إشارة إلى أن الصدق ليست بالمال فقط ولذلك ثبت عنه عن إذا سلم أنه قام بالكلمة الطيبة صدقة وهي كلمة بل ال ال ال ال الابتسانة في وجه حيث المؤمن صدقة على هذا فإن الصدقة غير المالية الصدقة المالية كلها متعدة منها متعدة ومنها مقصور لكن الصدقة غير المتعدة فيها, فيها المتعدة وهو بأنواع العسان والأثر من وفيها غير المتعدة وهو ألقى في صدق القرن على نفسه وهو الذي ورد في أصله حديث أنك في الصدقة وفي الصدقة والفقه أنا تسبيحك وتهليلك وذكرك لله صدق سمعه النبي صلى الله عليه وسلم الصدق الصدق على من الله عز الله بكاته إذن هي الصدقة صدقة لنفسك إذن الصدقة غير المالية نوعانك مع أن المالية ذلك نوعانك الشيخ مراند المضايي من هذه بأن أكثر غموم وإلا حتى الصدقة المالية أن نفطة تنزئها على نفسك تاصغ عليه أو على دولك فيها الصدقة ومتاقف على الاخرين في جسوع احده مفائد الصدقة او الصدقة غير متعدية والثانية ذكر منها كتب اذى انواع كثيرة ثم ذكر طبعا الثانية الصدقة غير متعدية والصدقة على المفسنا فيها بعد قليل يمثيها بعض السلام هناك كلام مهم جدا في صفحه بل حتى في صفحه 63 في نفقه الرجل كان نفقه الرجل على اهله صدقه وفي بعض الروايات وكان حديث ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى قال نفقه الرجل على اهله صدقه وفي روايه مسلم يحتسبها طبعا كلمه يحتسبها لا شكنا طيب أننا تكون صدقة مع الاحتساب وهذا يجرنا إلى موضوع أنصر سنتكلم عنه بعد قليل وهو هل ينسل استصحاب النية في كل صدقة تستسيرها وهل... وهل من لوانزم الاحتساب النية ومن لوانزم النية الاحتساب هل لا نية الاحتساب والاحتساب الا بالنية فيها شيء من الغمو أخي المستمع الكريم